وَكَفَى اللَّهُ لِمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ رِقْيًا طَيِّهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين